حبيبي يا كل الحياة اوعدني انك تفضل معايا ما تغبش عني خد قلبي مني خليك حضني لحد النهايه لو يوم غيب الأحبب يحلم مع.